فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَ أرون فإن جاءنا هو أم الله إلا مرأت وقد دنا منا اللوين وامطرنا عليه مطرا فسا المطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذي نصر قُمْ فَ ا الله خير ام ما يوش أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إِلَى لَغُمِ مَعَ اللَّهِ فَمَن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا إِلَٰهُكُمْ مَن عِنْدِ مَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ இல உ أَمَّنْ يُمْدِي قُدْفِهِ عَلَى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَمَّنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَى ٱلْغُمَّ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى